لا القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 الله لا يظلم مثقال ذرة وإن ماتك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا منها كل أمة بشهيدة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تَكُ حَسَنَتَيْنِ يُضَاعِفْهَا وَإِنْ تَأْتِكَ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بك على هؤلاء فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنَّا كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا رَسُولٍ فَكَيْفَ ص وسول لَْتُ صى بِهم الأرض يَووم عذ يوَدَّذين كَفرَ وَصَ وسول لَتُ صى بمُأَرض لَتُ ص بهمأَضُ وَلا يكتُون الله